ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كانوا كذير؟ أَوَلَمْ يَرَو respectively إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهم إلا الرحمن إن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 أَمَّن أم يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قُلْ هُوَ الَّذِي أَشْأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ الذي ذرأكم في الارض واليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين قل انما العلم عند الله وانما انا نذير فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَتًا سِيءَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا قِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ أَلَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِي اللَّهُ وَمَنْ مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فمن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 قُلْ إن إِنْ أَصْبَحَ مَاءُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ